و راحل في هذا العام وانه لن يصوم رمضان القادم لذلك قال ل ف ا ط م ة رضي الله عنها وهو في مرض وفاته اني لاحق بربي في هذا المرض فان اخي جبريل كان يراجعني ا ل ق ر آ ن في كل رمضان م ر ة يراجع مع كل م و ا ز ن القران ففي رمضان المنصر راجعنيه مرتين فعلمت أ ن ه ا آ خ ر م ر ة يعني آ خ ر م ر ة يراجعني فيها و أ ن ي لن أ ص و م رمضان آ خ ر فما خرج لحجه الوداع إ ل ا وهو يعلم أ ن ه لن يلقى أ ص ح ا ب ه في موطنه هذا بعد هذا اليوم أ ب د ا ف أ ع ل ن ه ا لهم في ح ج ة الوداع وفي خ ط ب ة الوداع أيها الناس عني مناسككم لا ألقاكم بعد هذا, في موطني هذا أبدا. وعندما هذا ارسل معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن قبل ان يخرج ا ل ح ج ة الوداع قال لمعاذ ومعاذ كان محبا لرسول الله وكان رسول الله يحبه قال يا معاذ لعلك لا تراني ان رجعت من اليمن فلعلك تبر بمسجدي وقبري اذا عدت من اليمن اذن هو يودع اصحابه وقبل اشهر فلما رجع من ح ج ة ا ل و د ا ع قلنا كثف مجالسه وزاد في عبادته فلقد صلى ل ي ل ة ط ي ل ة الليل ثم واصلها ب ل ي ل أخرى طيلة اخرى ل ل ل واصل ليلة ي ثم أ ط ي ل ة الليل ثلاث ة ليال متواصلات لا يضطجع ولا يجلس أ ب د ا فتورمت قدماه فقالت له أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة يا رسول الله تشق على نفسك بهذه ا ل ع ب ا د ة حتى تتورم قدماك وقد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما ت أ خ ر قال يا ع ا ئ ش ة أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكور يعني إ ذ ا كان الغير يعبد ليغفر له أ م ا أ ن ا ف أ ع ب د شكرا على ما أ ع ط ا ن ي الله و أ خ ذ يواصل الصيام صياما ل ن ا ف ل ة وعلم بذلك أ ص ح ا ب ه فشرعوا يصومون يواصلون هل تعرفون معنى ا ل م و ا ص ل ة لا يعني صوام ا ل ن ا ف ل ة بالدوام كشهر رمضان لا يعني يصبح صائما ف إ ذ ا كان الغروب و أ ذ ن المؤذن ل ص ل ا ة المغرب لا يفطر ولا يفك الصيامه يستمر صائما ط ي ل ة الليل ولا يتسحر فيصل صيام اليوم بصيام اليوم الثاني هكذا يومين ورابعه مع الليل ثم اليوم الثالث يعني ث ل ا ث ة أ ي ا م و أ ر ب ع ة لا يدخل جوفه ماء ولا طعام صائم ليلا و ن ه ا ر فلما علم أ ص ح ا ب ه ب أ ح و ا ل ه أ خ ذ و ا يقلدونه فنهاهم قالوا بلغنا أ ن رسول الله واصل قال ومن منكم مثلي أ ب ي ت يطعمني ربي ويسقين لا ت و ا ص ل فلما وجد منهم ا ل ر غ ب ة ا ل م ل ح ة ان نقلدك م ر ة حتى تسجل لنا س ن ة ب ا ق ت د ا ئ ه قال من كان منكم واصلا فليصل صيامه الى السحر يعني صم فلا تفطر عند المغرب و ت أ ك ل عند السحور و ج ب ة و ا ح د ة ثم تطوي الصيام الى اليوم الثاني يعني من السحور الى السحور صيام اربعه وعشرين س ا ع ة كثف ذلك واخذ يبشر اصحابه ويحدثهم بانه قد دنى من ا ل ا خ ر ة وقد دنت ا ل ا خ ر ة منه وانه ينظر الى ا ل ج ن ة ر أ ي العين وينظر الى النار ر أ ي العين حتى قال لقد دنت مني ا ل ج ن ة ونظرت اليها في سفح هذا الحائط البستان يعني كانت الجنة قدامي عناقيدها ينفخ في كانت الجنة هون من تأكلون منه لكم قطفا فما الصور شئت لقطفت زلتم حتى ولو لماذا لان ثمار الجنه ة لا ت ت ن ي لا تنتهي ما عندكم ينفذ وما عند الله باق لا تزول ولا تحول اما ن يقطف من ا ل ج ن ة قط ف ع ن ق فيضح لاصحابه يقول هذا من ثمار ا ل ج ن ة قال لبقيتم ت أ ك ل و ن منه حتى ينفخ في الصور يعني أ ن ت م ومن ي أ ت ي من بعدكم ولكنه خير من ي س ل م على ربه وهو نبراس ا ل أ د ب في عباد الله ف إ ن ه ما أ ر ا د أ ن ي خ ر ق قانون وناموس الكون ب أ ن طعام ا ل آ خ ر ة ل ل آ خ ر ة وطعام الدنيا للدنيا فما أ ر ا د أ ن يخلق الحجاب بينهما قال ودنت مني النار وكانها في سفح هذا الحائط حتى خشيتها فقلت امن اهلها انا يا رب الله الله الرسول يخشى ويقول لربه امن اهلها انا هل حتى ت د ن مني ولكن لماذا صور الله له ذلك ولعل البعض يقول كيف يصور له عالم الغيب حتى ي ر ى ه وهو جالس في ا ل م د ي ن ة كيف جنابك تنظر وانت جالس امام ش ا ش ة التلفاز فترى الذين على القمر وقد و ق د ف اليس ا ج ا ذ ب ة ي ب ح و ن في الله ف ض ا اذا كان ء م خ ل و اوضع ق قد ج ا ا هنا حركاته رواد الفضاء وانت اليهم ز من تنظر من هنا أليس الله يصور اليس بقادر على ان يصور لنبيه وعلى جدار حائط ص و ر ة اهل الجنه واهل ن ق النار د ر م ا د ى ل ل الدنو النبي وجعله ه هذا من ي ا العين ه رأي عن مشاهدة فان الحديث عن م ش ا ه د ة يكون اوقع في قلوب السامعين لا يقول اوحي اليه ر أ ي ت فقال فيما قال لقد نظرت في ا ل ج ن ة واخذه ملك بيده فسار به في ا ل ج ن ة قال حتى سمعت قرع نعل بلال فبشر بلال انه من ا ل ج ن ة فقلت من هذا واذا هو بلال ثم يقول لبلال ليعلم غير بلال يا ب لقد ا ل سمعت قرع لعنك في ا ل ج ن ة تمشي امامي فاي عمل هو ارجى لك عند الله ي ع ن ي ما نقض و ض ع ه الا ت و ض ع فورا وما ت و ض ع الا صلى فكان طاهرا مصليا دائما فلما سمع ا ل ص ح ا ب ة هذا شرعوا بتقليده وقال ايضا فنظرت الى قصر فاعجبني فقلت قصر من هذا فقيل لي لعمر بن الخطاب قال واذا به ج ا ر ي ة تتوضا يعني ا م ر أ ة من نساء ا ل ج ن ة تتوضا بمعنى تغسل ولا و ض و ء ولا ص ل ا ة في ا ل ج ن ة فهذه دار ا ل ع ب ا د ة ويسمى ا ل غ س و ل وضوءا بانه ن ظ ا ر ة و ط ه ا ر ة قال فهممت ان ادخل فيه فانظر فذكرت غيره بن الخطاب فصرفت نظري اي خلق هذا فسمعها عمر فبكى قال عليك ومنك اغان يا رسول الله فاخذ يبين منازل اصحابه صلى الله عليه وسلم وهكذا جسف لهم المجالس واخذ يرغبهم ب ا ل ا خ ر ة حتى قدم رجل من اصحابه وفاتني اسمه الان بشيء من خيرات عمانا و م ن ط ق ة الجنوب المسماه الان بالخليج العربي جاء غنائمها بشيء من غنائمها ومن خراجها وزكواتها يساق الى بيت المال المسلمين في م د ي ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم و و ا ف ى وصوله ليلا ف ر ض ع ه في المسجد فلما صلوا الغداه ونظر النبي الى جانب المسجد واذا به ما حضر من, اليمن ما حضر من عمان فاتم صلاته وكعادته انفتل الى اصحابه فحدثهم ثم خرج ومضى الى حجرات ازواجه فاشار اليه ا ل ص ح ا ب ة ف ا ن ي ن انه لم يعلم بما هو في المسجد اشاروا ل ي ه ر غ ب ة بان يقسم عليهم فقال صلى الله عليه وسلم اتذكرونني ان اقسم عليكم فاني لا ادخر عنكم خيرا قط ف و ل ل ي نفسي بيده من ف ق ر اخشى عليكم انا مش خايف عليكم من الفقر لا الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتهلككم ن ا ف س و ا كما تنافسوها اي كما تنافسها ي من ق ب ل م ف ت ه ل ك كما اهلكتم اذا ليس الفقر هو ا ل م ص ي ب ة انما ا ل س ا ع ة ا ل ز ا ئ د ة والخير هو ا ل م ص ي ب ة فتكون هما للانسان لا يدري كيف جمعها واين ينفقها ب ش ه ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ف ق ر اخشى عليكم ثم رفع كفيه وقال اللهم اجعل قوتا رزق ال محمد قوتا يعني اجعل ما تعطي ال محمد اي هو وازواجه وال بيته قوتا يعني اول باول والرزق على الله ادخار لا وحما ان يصلي بهم يوم صلاه العصر فاذن بلال واقام ثم وقف النبي في محراته واستقبل وجه اصحابه يقول لهم صوروا صفكم فما راهم الا هو النبي صلى الله عليه وسلم جهلا الظن الفوري السطحي ربما تذكر النبي انه ليس على وضوء هكذا ظنوا والبعض علم ان النبي لا يخرج الا ج ا ه ز ا فلعله اوحي اليه بشيء وهكذا ا خ ذ ي خ م ن ه حتى اذا رجع اليهم بعد لحظات قال لعلكم عجبتم من س ر ع ة دخولي قالوا اجل يا رسول الله خيرا ان شاء الله قال حممت ان اصلي بكم فتذكرت قطعات من تبر يعني قطع م ن من ذهب صغيرة من تبر صغيرة م و ج و د ة فخشيت ان تحبسني عن حضوري بين يدي الله هذا لا يصلح ل ع ا م ة الناس ولكن بما اننا نتكلم على ا ل س ي ر ة وقد اشرفنا على ختامها فلا بد من نقل بعض احوال رسول الله نسرا على ا ل ع ا م ة و ا ل ح ك م ة ضاله صاحبها لا ي أ خ ذ ه ا الا اهلها قطعات وقال فاخرجها ووضعها الى جوارك المحرام من تمر فرغنا من فانفقها فكم ندخر حشيت في بلال اذا الصلاة وكم ونحن في صلاتنا نفكر و مابزبطش الحساب معنا لو احنا في ا ل ص ل ا ة بتعيد الحساب وانت قاعد اربعه خمس من ر ا ب ظ ل م خ ر ب ت ولا بتزبط ان تصلي ن هكذا كانت صلاته صلى الله عليه و سلم وهكذا كانت حياته وهو خير خلق الله وشفيع الخلق عند الله و ر ح م ة الله لعباد الله فما بالنا نحن أ ي ه ا المؤمنون ومع هذا الجو المفعم بتكثيف ا ل ع ب ا د ة والوعظ والدنو من الاخره لم يهمل ذ ر و ة سنام هذا الدين فالناس لا يظنون, يظنون انه لا يكون الجهاد ولا الاعداد له الا في وقت الفراغ و ا ل س ع ة يعلم ان العد التنازلي قد ب د أ عنده فخرج ذات يوم ومعه احد, أحد, أحد خدمه وفاتني اسمه الان ليس ثوبان ولا شقران واحد اخر وهو الذي يروي لنا الحديث س ن أ ت ي باسمه ان شاء الله وبالتفصيل في ج م ع ة ق ا د م ة قال له قم بنا الى البقيا فان الله امرني ان استغفر ل أ ن ي البقيا فقام يمشي امام النبي بين يديه الى البقيا فلما دخل البقيا سلم عليهم وما اجمله من درس عملي يرد على الذين يجهلون احكام التشريع ويضعون النصوص في غير مواضعها فاذا ما دعوت لميت او سلمت قالوا لك جهلا واعتباطا اين ت ق ر أ قول الله تعالى وما انت بمسمعنا في القبور ي ل اجعلك لا تسمع انت اللي في القبور مش ه م ه انت الم تسمع ان النبي قد خاطب قتل بدر واحدا واحدا باسمهم يا عتبه بن ر ب ي ع يا شيب بن ر ب ي ع يا حكم بن هشام يا, أبا, يا هشام بن عمر ابا جهل ابا الحكم يا اميه بن خلف ثم يقول لهم لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ف ي ق و ل له عمر بابي وامي يا رسول الله ما تخاطب من اقوام جيفوا اي اصبحوا جيفا بالامس قتلناهم واليوم نلقهم ي في ا ل قليب في ي ق بدر وقد انتفخوا جيفوا اصبحوا جيفا ما تخاطب منهم قال يا بن الخطاب والذي نفسي بيده ما انت باسمع منهم لما اقول ولكنهم لا يملكون الاجابه هذا معنى وما بمسمع القب... من في القبور اي لا تستطيع هدايتهم بعد ان ماتوا وخرجت ارواحهم افقهوا ل ن ص و ص اولا قبل ان تباطحوا بها جهلا وعبثا قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ن كانوا يسمعون ان النبي هكذا يقول لاصحابه هذا عليكم البيلي البقية السلام عليكم. فلو كانوا لا يسمعون ما العبث يقول في يسلم النبي على قوم فلو و على س م ع ويؤسفني ان الذين ينادون بهذا الشعار المنحرف من يحرصون على السنن اين انتم من الاحاديث تقرؤون ولكن لا تعقلون فاعقلوا ما تقرؤون السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن عن قريب بكم لاحقون هكذا يقول لام النبي ى الله ل ي ه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الاجساد ا ل ب ا ل ي ة والعظام ا ل ن خ ر ة انزل عليهم روحا منك وسلاما منا ثم يدعو لهم ويترحم ويخبرهم بما آ ل ت اليه الدنيا من بعدهم ويهنئهم انهم لم يعيشوا حتى يروا الفتن ثم يرجع من هذه ا ل ز ي ا ر ة بعد ان دعا وترحم ولا يوجد احد من اصحابه حوله حتى ن ت أ و ل عبثا فنقول كانت م و ع ظ ة للحاضرين ما فيش الخادم مولى ما طلعش بنص خليه ل ا ع م ل خ ط و ة من شان الخادم تاهم لا هي خطاب لاهل القبور ثم قفل راجعا وقد اشتد به حمى والم ا ل ر أ س حتى اخذته لعده قبل ان يدخل حجرات ازواجه فلما دخل على ح ج ر ة ع ا ئ ش ة وجدها ي ق ظ ا ن ة وقد عصدت ر أ س ه ا وتقول و ر أ س ا يعني ب ش د ة ا ل أ ل م و ر أ س ا لغتهم ليست ص ن ع ا لا يعرفون الا ا ل ع ر ب ي ة الفصحى بدلا منقول من اليوم ب ل غ ة اخر راسي ه ي تقوم ب ع ر ف ش اخر راسي و ر أ س ا يعني تشتكي الم ر أ س ه ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة صلى عليه وسلم بل وراسا يعني لو تعلمين ما ينزل من الم ب ر أ س ي لنسيت ي الم ر أ س ك بل انا و ر أ س ا ثم يداعبها حتى يخفف عنها فتنسى الالم لان المريض اذا زاره اناس وتكلم معه ينسى الامه لذلك سن ز ي ا ر ة المرضى فقال يداعبها ما عليك لو مت قبلي فكفنتك وقمت عليك فصليت ثم دعوت لك واستغفرت يعني يعلمها ان اجلي قد ن ا لو انك مت بحياتي مش احسن لك بلال ما ت ع ي ش وراي و ت ش و ف ه المصايب ما عليك لو مت قبلي فكفنتك وقمت عليك فصليت ثم استغفرت لك فقالت وكانت قد عرفت من بين ازواج النبي ب ش د ة ا ل غ ي ر ة فقالت ر ا د ة وقد نسيت الم ر أ س ه ا اما والله لو اني فعلت يعني لو اني مت حياتك لعدت من دفنه الى حجرتي فاعرست بامراه ج د ي د ة بدلي هكذا تقول لكم يعني انا عارف اني لو مت بزحته س ر ع ن اتجوز غيري ونسيت الم ر أ س ه ا فضحك صلى الله عليه وسلم وقد ب د أ به المه ووجعه الذي ارتحل به الى الرفيق الاعلى وما زال يقسم بين ازواجه يطوف عليهن ويبيت عند كل و ا ح د ة مع وجود الالم حتى كان منتصف هذا الالم والايام واذا به ينادي باصحابه في المسجد انه يعقد اللواء ل س ا ر ي ة تتجه الى م ؤ ت ع من جنوب الاردن ل ت أ خ ذ ب ث أ ر الذين استشهدوا وتؤدب ع ا م معان وكان على م د ي ن ة معان هذه امير من قبل الروم هو عربي لكن اللي بيحطه بالهزلومين ا ل ر و م نفس ا ل ص و ر ة ما تغيرتش بس بدانا الروم اليوم البيت الابيض فعلمت الروم ان امير معان وقد فاتني اسمه لاس ساتيكم به ان شاء الله قد اعتنق الاسلام فارسلوا اليه ح ي ل ة ان يحضر الى دار امارتهم ا ل ر ئ ي س ي ة الى ا ل م ل ك كان في الشام فلما قدم عندهم ضربوا عنقه وبلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها من باب الارهاب ضرب عنق امير اسلم حتى لا يجرا غيره على الاسلام فضرب عنق امير مسلم حتى لا يجرا غيره على الاسلام وان فعلها احدهم لا يستطيع ان يجهر باسلامه فيشجع الناس على الدخول في الاسلام بلغ الخبر الى النبي فارسل هذه ا ل ح م ل ة و ب ق ي ا د ة من ب ق ي ا د ة اسامه بن زيد وهو في ا ل س ا ب ع ة عشر ونيف من عمره لم يتم ا ل ث ا م ن ة عشر عقد له لواء وندب ا ل ص ح ا ب ة ان يكتتبوا في سريته فكان جندا تحت روائه ابو بكر الصديق وعمر ا ل فاروق وعثمان النورين وسعد بن ع ب ا د ة وجم غفير من كبار م ش ي خ ة المهاجرين والانصار وهذا ما اشرنا اليه في ج م ع ة قبل رمضان وقلنا س ت أ ت ي بالتفصيل ذكرها ليس من ا ل س ي ر ة ولكن اعدادها من ا ل س ي ر ة و ت أ ت ي بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم إذن اعلن النبي تجهيز جيش الى مؤتى الى جنوب الاردن وهو يقول و ر أ س ه والى ت ت م ة انعقاد هذا الجيش ولوائه وكيف تمت الامور واشتد المرض بالنبي الى جمعه ق ا د م ة فادعوه انتم موقنون بالاجابه ة والمعروفة بكتب السيرة بعث أسامة إلى بلاد مؤتة أي إلى شرق الوردن ا ابنى وفيها القوم الذين لقوا ا ل ق ا د ة الثلاثه يوم م ؤ ت ه فكان على يدهم مقتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق ا د ة الثلاث زيد والد ا س ا م ة وهو القائد الاول ثم جعفر ا بن ابي طالب ا بن عم النبي صلى الله عليه وسلم القائد الثاني وعبد الله بن ر و ا ح ة الانصاري احد النقباء وهو القائد الثالث ومتى شرع النبي صلى الله عليه وسلم يعد لهذا البعث قدمنا له في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة انه عندما خرج ل ز ي ا ر ة البقيع وقد امر فنادى خادمه الذي لم نكن نذكر اسمه فها قد أ ح ض ر ت ه لكم ل أ ن خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه أ ك ث ر من واحد خ ا ت م ه أ ب و م و ي ه ب ة يقول أ ب و م و ي ه ب ة راوي الحديث بعثني رسول الله أ ي ق ض ن ي بعثني من نومي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل ف ا ل ك ر ا د حديث ا ت و ا ا ل ب ق ي ع ف س ل م و ت ر ح م فلم ا رجع اصابه ت حمى وريد ة و ص د ع ر أ س ه اي انا ل ص د ا و ذ كرن ا هذا ب ا ل ت ف ص ي ل ي و ح د ي ث معا ام ؤ م ن ي ن ع ا ئ ش ة فلم ا اصبح النبي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م و هذا ا ل ت و ق ي ت كان لير من صفر س ن ة احدى عشر ل ل ه ج ر ة اربعين بقيل من صفر يعني بقي على انتهاء شهر صفر اربع ليال يعني اما في ا ل خ ا م س ة او العشرين او س ا د س ة و العشرين لان الشهر العربي اما ت س ع و و عشرون او ثلاثون من صفر وبعد ص ف ر ماذا يكون ربيع الاول شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ل س ن ة ا ل ق م ر ي ة تعرفها العرب قبل أ ن نسميها ه ج ر ي ة فالتوقيت إ م ا قمري أ و شمسي فالشمسي ما سمي بالميلادي والقمري ما سمي بالهجري فالعرب تعرف أ ن العام ي ب د أ من محرم بعد انتهاء موسم الحج فقد مضى موسم الحج بذي الحجه و أ ه ل محرم فانصرم ثم بعد محرم ا ل صفر فها نحن ل أ ر ب ع ب ق ي ن منه ويستعدون لاستقبال هلال ربيع ف ل أ ر ب ع بقينا من صفر وكان يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فبعد ص ل ا ة ا ل غ د ا ت اي الفجر وكان مازال يقوى على ا ل ص ل ا ة لاصحابه خطبهم وندبهم ل ل ا ك ت ت ا ب ببعث الى ارض مؤته اخذا بسعر اصحابه اولا وللخبر الاخير الذي بلغه وقد وفاتنا ق د ذكرناه و ان نذكر او لم اكن يحضرني اسم امير معانا انذاك والذي اسلم فقتله الروم ذلك الامير اسمه فروه بن عمرو الجذامي عمر فتاديبا للروم على فعلتهم واخذا ب س ا ر المسلمين في يوم مؤته وسارع ل ل ا ك ت ت ا ب في هذا الجيش هذا والاستعداد م ش ي خ ة المهاجرين والانصار فكان منهم ابو بكر وعمر وعثمان ومن الانصار ج م ل ة ك ب ي ر ة ودعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد البالغ من العمر س ب ع ة عشر عاما ا ت م ه وقال د له يكمل الثامنة عشر من العمر فدعاه وعقد له اللواء وقال له الكلمات ا ل ت ا ل ي ة كما وردت في صحيح البخاري يا ا س ا م ة سر على ب ر ك ة الله حتى تنتهي الى موضع مقتل ابيك ف أ و ط ئ ه م الخيل فقد وليتك هذا الجيش ف أ غ ر عليهم صباحا يعني إ ذ ا وصلت الموقع فاجعل غارتك على عدوك مع طلوع الصبح ف أ غ ر عليهم صباحا و أ س ر ع السير لتسبق ا ل أ خ ب ا ر ف إ ن أ ظ ف ر ك الله ف أ ق ل ل اللبس فيهم وخذ معك وخذ معك الادلاء وقدم العيون يرسم له خ ط ة ع س ك ر ي ة باربع او خمس جمل من الكلام ي أ خ ذ الادلاء حتى لا ي ض ل الطريق فتطول ا ل م د ة ويغذ السير ليسبق الاخبار ان كان قد راه احد من ا ل م ا ر ة والمسافرين وقدم العيون أ ي عيونك من الجيش لتعلم هل علم عدوك بمقدمك أ م مازال في غرتهم ويوصيه أ ن يغير عليهم صباحا وهم ساهون و إ ن أ ظ ف ر ك الله وهي بشرى فلا تطل ا ل م ك س فيهم أ ي أ س ر ع ا ل ع و د ة و ي أ خ ذ اللواء اسامه ويمضي لتجهيز هذا الجيش ويجعل معسكره في الجرف والجرف موقع على طريقنا في دخول ا ل م د ي ن ة قبل أ ن تصل ا ل م د ي ن ة ب ث ل ا ث ة أ م ي ا ل ف ب ا ل ن س ب ة ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة خارج ا ل م د ي ن ة إ ل ى طريق الشام على ث ل ا ث ة أ م ي ا ل فابتنى معسكره هناك والمعسكر تجميع الخيل و ا ل ع د ة وبعض الخيام و اخذ الجيش يستعدون و في ه كبار ا ل ص ح ا ب ة كما قلنا و ب د أ المرض ي س ق ب النبي صلى الله عليه و سلم و هو ما زال يطوف على ا ز و ا ج ه و ي ق س م ل ه م ولكنه يجد في ذلك م ش ق ة فلما ر أ ى ان الامر يزداد يوم ا بعد يوم و كان قد قاطع ام المؤمنين زينب بنت جحش في طريقه الى ح ج ة الوداع وذكرنا ذلك بالتفصيل لانه ا ل ا س و ة ا ل ح س ن و ا ل ر ح م ة للعالمين يريد ان يطهر انفس اهل, بيت أهل بيته قبل ان ي ب د أ ب ع م ة المسلمين فكانت ا ل م ق ا ط ع ة و ا ل ه ج ر ة ث ل ا ث ة اشهر من اجل ك ل م ة تنزع الى ق ب ل ي ة النتنه ا خ ط أ ت بها زينب والدجحش ف ح ج ر ع ا ط ل ة الحج وحتى قفل من الحج لم يقسم لها من بين ازواجه ح ج ر ه ا فاسقط قسمتها ولم يكلمها كانت تقول ارد عليه السلام وانظر الى شفتيه هل حركهما يرد السلام علي ام لا يحركهما كان يرد عليها بقلبه ل أ ن رد السلام واجب و إ ن كان البدء به س ن ة فلما شعر بثقل المرض مشى بنفسه صلى الله عليه وسلم إ ل ى ح ج ر ة زينب وكانت رضي الله عنها عندما ه ا ع ن هجرها النبي احتراما له و أ د ب ا و ت أ د ي ب ا لنفسها اتت إ ل ى فراش النبي فطوته فلا تنام عليه أ ب د ا و إ ل ى سريره فرفعته حتى لا يستخدمه أ ح د غيره فلما مشى النبي إ ل ى حجرتها استقبلته وهي لا تصدق نفسها الرسول ي أ ت ي بنفسه إ ل ى بيتها دون ما يستدعيه احد دون ما يتدخل ب ا ل و ا س ط ة أ ح د فلما نظر ب ا ل ح ج ر ة وجد الفراش مطوي والسرير مرفوع سعى بنفسه صلى الله عليه وسلم فوضع السرير ثم وضع الفراش عليه وهي من ل ح ف ت ه ا لم تدر ما تصنع بل تنظر الى النبي ماذا يصنع فعلى المه وتعبه قام بوضع السرير ووضع الفراش عليه ثم أ ت ا ه ا صلى الله عليه وسلم قاطعا لتلك ا ل ه ج ر ة معلنا للصلح معها و ت و ب ة الله عليها و م س ا م ح ة الرسول لها صلى الله عليه وسلم ولو لم يفعل ذلك لما صالحها أ ح د بعد النبي أ ب د ا و إ ن كانت أ م ا للمؤمنين ففعل الرسول هو س ن ة يحتذونها ويقدمونها على أ ن ف س ه م و أ و ل ا د ه م فعادت زينب إ ل ى مكانتها بين أ م ه ا ت المؤمنين فلما تمت ق س م ة ذلك ا ل أ س ب و ع وكان كلما أ ت ى و ا ح د ة ا س ت أ ذ ن ه ا أ ن تكون آ خ ر ق س م ة لها على أ ن يمرض في بيت ع ا ئ ش ة وكلهن اذن بطيب نفس وقلن ا رضانا وسعادتنا براحتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال الجيش يعد عدته وقال قائل من ا ل أ ن ص ا ر ولعله كان يضربه عرق نفاق وننبه الى هذه ا ل م س أ ل ة وقد س أ ل ن ي احدكم يوم الثلاثاء بعد الدرس في مسجد س ي د الكردي قال كيف نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول و آ ل ه وصحبه ونحن نعرف أ ن من أ ص ح ا ب ه من كان منافقا ومنهم من ارتد بعد موته الجواب على ذلك وقد قلته للسائل و أ ح ب أ ن أ ع ل ن ه لعل ما دار في خلد ذلك السائل يدور في خلد غيره قاعده عند علماء المصطلح الذين قاموا على نقل الحديث وتحقيقه تسقط ص ف ة ا ل ص ح ب ة عن كل من عرف بالنفاق او لم يعرف لان النبي الذي كان يعرفهم واعطى اسماءهم لحذيفه بن اليمان سواء عرفوه ا ل ص ح ا ب ة او لم يعرفوه وجود ص ف ة النفاق تسقط ص ف ة ا ل ص ح ب ة فالمنافق وان كان في الظاهر في الصف الاول من ا ل ص ح ا ب ة يصلي وراء النبي فهو ليس لصحابي وكل من ارتد بعد و ف ا ة النبي سقطت عنه ص ف ة ا ل ص ح ب ة فتعريف الصحابي عند علماء ا ل ا م ة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يعني ر أ ى النبي وفي ا ل ح ق ي ق ة ا ش ا ر ة الى شيء ا س م ى وابعد من ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث اصحابه فيما حدثهم ما قبض الله نبيا الا حيث اراد ان يدفن فهو يعلم انه مقبوض في مرضه هذا فاحب ان يقبض فوق ت ر ب ة قبره بالتمام حتى لا يختلف على موضع دفنه فلما تم ا ل أ م ر ولحق بالرفيق ا ا ع ل ى وقع ما توقع فقالوا أ ي ن ندفن النبي فقال من سمع ومنهم أ ب و بكر قد حدثنا صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إ ل ا حيث أ ر ا د أ ن يدفن فقبره موضع ف ر ا ش د ف ن ح ي السرير وحفر للنبي في موضع السرير تحت فراشه فكان قد قبض فوق قبره صلى الله عليه وسلم فجلس النبي في بيت ع ا ئ ش ة وما زال الجيش يستعد والنبي يقوى على الخروج م ر ة تلو م ر ة الى المسجد ل ل ص ل ا ة حتى اذا انصرمت ايام صفر واحل ربيع وانتصفت ايام الاسبوع الاول ف إ ن لفوقه بالرفيق ا ل أ ع ل ى كان في ا ث ن عشر ب ي ع ا ل أ و ل يوم المولد بالتمام ويوم الاثنين بالتمام فكان ث ل ا ث ة وستين سنه قمريه بالتمام فيوم مولده هو يوم وفاته ولكن المسلمون د ا ب و ا اليوم أ ن يحتفلوا في نفس اليوم بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم ويغيب عنهم أ ن ه يوم الوفاء ذلك أ ن ه ا ليست أ ع ي ا د ا ولا احتفالات ر س م ي ة بظاهرها انما نذكر الناس ب ر ح م ة الله المهداه لنا فهو في حياته وبعد وفاته ويوم بعثه ر ح م ة لجميع المسلمين بل و ر ح م ة للعالمين وسناتي على هذا بالتفصيل فيما بعد ما زلنا مع بعث اسامه فدخلت عليه أ م س ل م ة رضي الله عنها وقالت ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله ترى ما نزل بك فلو أ ر ج ا ت بعث أ س ا م ة حتى تتماثل للشفاء ف إ ن أ س ا م ة ف ت ن حدث السن فلم ام بعث أ ا سلمه لا تملك أ م ر إ ن ف ا ذ ا ل ب ح ث أو ولكنه يرده ت ك لنعطي م ليسمع ل ا ا س ج م ي ا انفذوا بعث اسامة ولكن شقل به. ولن نأتي بعث به المرض شقل تحتاج لنعطي تتم ت حديث عن بعث ا س ا م ة وان كان بحاسه قد تم بعد وفاه النبي ولكن لا بد من ا ج م ع هذا المقطع لنعود الى مرض النبي صلى الله عليه وسلم وما جد به من احداث وما كان به من ايات الى يوم ا ل و ف ا ة ك أ ن ك م تشهدونها فتصلون عليه صلى الله عليه وسلم ولما بلغ اسامه ان المرض قد ثقل بالنبي قد اشتد بالنبي وان النبي ا ل س ق ل عن ا ل ص ل ا ة فلم يعد يخرج للناس في مسجده والذي يصلي بهم أ ب و بكر وهذا أ م ر أ ش ك ل على بعض علماء المسلمين فنفى أ ن يكون أ ب و بكر واحد من جيش أ س ا م ة قال كيف تقولون أ ن أ ب ا بكر اكتتب في ب ح ث ا س ا م ة وقد اوصاه النبي ان يصلي بالمسلمين عندما نزل به المرض ليست م ع ض ل ة تحتاج الى ت أ ن ي و س ع ة افق وعدم ا ل ت ع ج ل ب ا ل ع ص ب ي ة انتصارا للمذهب و م ع ا ر ض ة لمخالفيه ابو بكر واحد في جيش ا س ا م ة روى هذا اكثر من صحابي ودلل عليه اكثر من راون انما اكتتب في الجيش قبل ان يلم المرض بالنبي ويثقل فلم يكن مكلفا ب ا ل ص ل ا ة فلما ثقل المرض والجيش ليس كله خارج ا ل م د ي ن ة تعد عدته بالجرف وكبار ا ل ص ح ا ب ة ابو بكر وعمر وعثمان وكلهم مازالوا في المسجد يرون حال النبي حتى ح ذ ا أ م ر بالانطلاق وركب القائد وشد ل و ا ء ه في خلال ثلاث دقائق كانوا في الجرس فهي ث ل ا ث ة أ م ي ا ل فابو بكر في المسجد فلما ثقل ا ل أ م ر بالنبي أ م ر أ ن يصلي أ ب و بكر بالناس فكانت إ ش ا ر ة إ ل ى استخلافه فهو جندي وهو امام المسلمين في مرض النبي لا اشكال ولا تناقض بينهما حتى تحتاج صفحتين فبلغ ا س ا م ة وهو ينتظر تكامل جيشه ان النبي قد ثقل ولم يعد يخرج الى مصلاه وقد اوصى ابا بكر ان يصلي بالناس فركب من الجرف واتى المسجد النبي وكانت الحمى قد بلغت مبلغها من النبي فهو يفيق ثم يغشى عليه ثم يفيق ثم يغشى عليه وهم يصبون عليه الماء البارد كما طلب وعوصى ا وسنات عليه بالتفصيل فجلس حتى اذا فاق اكب عليه اسامه يبكي ويقبله ويقول بابي وامي يا رسول الله كيف امضي وانت على هذه ا ل ح ا ل وكان قد س ق و ل عن الكلام صلى الله عليه وسلم فمستطاع ا ا ان يكلم ا س ا م ة ولكنه اعطاه الجواب ب ا ل ا ش ا ر ة فرفع يديه الى السماء هكذا ثم نكتهما على ر أ س ا س ا م ة ومسح به ا ش ا ر ة الى الدعاء ثم اشار اليه هكذا ان انطلق وامضي ولكن ا ل ص ح ا ب ة قالوا ل ا س ا م ة تريث يا ا س ا م ة حتى ننظر ما ي ق و ل اليه حال النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم الاثنين اليوم الذي تماثل به النبي و ع ف ا ق و أ ط ل على أ ص ح ا ب ه من باب ح ج ر ة ع ا ئ ش ة وهم في ص ل ا ة الفجر ولم تكن هذه ا ل إ ن ا ر ة تعرف وكان مسجد النبي يضاء بالسراج على الزيت فلا يكاد ان يرى الداخل امامه ربما عثر الماشي بالمصلي فقد احرم ابو بكر ل ص ل ا ة الفجر يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول يوم مفارقه الحبيب صلى الله عليه وسلم احرم ابو بكر وجهر ب ق ر ا ء ة ام الكتاب فما راعهم واذ الحبيب صلى الله عليه وسلم يميط ا ل س ت ا ر ة التي على باب ح ج ر ة ع ا ئ ش ة وقد وقف على قدميه واخذ بيديه في ح ل ق ة الباب ينظر إ ل ي ه م والمسجد مليء ب ا ل ص ح ا ب ة وهذا الحديث من المتواترات أ ق س م و ا لقد أ ض ا ء لنا المسجد ك أ ن ن ا وقت الضحى من إ ش ر ا ق ة وجهه صلى الله عليه وسلم فلم يملك أ ب و بكر نفسه فالتفت إ ل ى الباب على شماله ف ر أ ى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم يضيء المسجد فهم أ ن يتراجع وظن أ ن النبي يريد ا ل ص ل ا ة واطلبت صفوف ا ل ص ح ا ب ة كادوا أ ن يسلموا من ا ل ص ل ا ة ف ر ح ة بنبيهم وقد أ ف ا ق من مرضه ف أ ش ا ر إ ل ي ه م صلى الله عليه وسلم بيده أ ن اتموا صلاتكم ثم سدل ا ل س ت ا ر ة قالوا وكانت آ خ ر ر ظ ر ة إ ل ى وجهه صلى الله عليه وسلم ففي ذلك اليوم وقد علم ا ل ص ح ا ب ة انه افاق ووقف على الباب ولكنه ح ي ا ه و لم ي ص ل ي طار الخبر الى ا س ا م ة ان رسول الله قد افاق وتماثل وخرج الى مصلاه وكلكم يعلم عندما ينتقل الخبر على اكثر من لسان تتضارب به الروايات فعلم ا س ا م ة ان النبي قد افاق وقد خرج ف ص ل الفجر اليوم وقد ذهبت عنه ا ل ع ل ة فنادى في الجيش ان استعدوا وركب وهم ان ينطلق فحمل لواءه فما هي س ا ع ة حتى ركب الجيش اذ جاءه ناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا ا س ا م ة ارجع بالجيش لقد مات النبي فرجع الجيش حتى تم ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بعد ان بوي ع ل ي ابي بكر فارتاى عدد من ا ل ص ح ا ب ة وقد سمعوا ب ا ن ت ق ا ض ة العرب من حولهم فجاءتهم الاخبار ان كثيرا من القبائل ارتدت عن الاسلام فقالوا يا أ ب ا بكر أ ر ج ع بعث أ س ا م ة وكان أ س ا م ة حين قدم وقد علم ب و ف ا ة النبي جاء واللواء معقود فغرسه بباب النبي صلى الله عليه وسلم اي عند باب المسجد فبقي اللواء معقودا حتى إ ذ ا فرغوا من أ م ر ه م نقله إ ل ى داره معقودا ب أ م ر من أ ب ي بكر حين أ ب و ي ع له قال ارفع اللواء وضعه في بيتك الله تصور هذا المثل لو ان الكلاب تهجم على ا ل م د ي ن ة ليس الرجال والجوش فتنهش اللحوم وتلعب بخلاخل ازواج النبي لا تجد من يردها عن حجراته ما ارجعت بعث ا س ا م ة فيركب ا س ا م ة ويناوله ابو بكر من جديد اللواء وهو معقود ثم يمشي ابو بكر مع ا س ا م ة ليودعه الى الجرف حيث كان يعسكر ث ل ا ث ة اميال فنظر ا س ا م ة فاذا ابو بكر خ ل ي ف ة رسول الله خ ل ي ف ة المسلمين يعني الملك يعني الحاكم يعني الرجل الاول في د و ل ة الاسلام والمسلم الاول حين بعث النبي وانزل ا ل ق ر آ ن والصديق الصادق الصاحب الواحد الذي شهد به ا ل ق ر آ ن ثاني اثنين هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا يمشي و ا ن أ ر ك ب فقال أ س ا م ة لا يا خ ل ي ف ة رسول الله إ م ا أ ن تركبه و إ م ا أ ن أ ت ر ج ل فما أ ن ا بالراكب و أ ن ت بالراجل قال لا والله يا أ س ا م ة لتركبن ولابقين أ راجلا وما علي أ ن أ غ ب ر قدمي س ا ع ة في سبيل الله وما علي وكان م ا علي و ينبغي أ ن أ م ض ي إ ل ى تخوم الروم و أ ع و د و أ ن ا تحت امرتك ولوائك و ي ن ض ي الجيش على ب ر ك ة الله ويحقق له ما أ ر ا د ه رسول الله بعد إ ر ا د ة الله فقدم العيون و أ غ ذ السير فسبق ا ل أ خ ب ا ر وصبحهم فساع صباحهم فقتل بيده قاتل ابي قدر الله له ذلك وغنم وعسر وسبى ثم عاد في اقل من شهر ذ ه ا ب ا وايابا مع ا ل م ع ر ك ة عاد منصورا م ض ف ر ا وقدم الاخبار الى ا ل م د ي ن ة فخرج ا ل خ ل ي ف ة خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق يستقبل جيش ا س ا م ة وقد عاد مظفرا فحققت ن ب و ء ة للنبي ادركها الصديق وغابت عن الكثيرين بخروج هذا الجيش مرورا من ا ل م د ي ن ة وصولا الى ارض مؤتى في الكرك هنا كل القبائل على ممر هذا الطريق كانت تحدث نفسها بالارتداد وغزو المدينه ة قد مات ن ب ي م فتشعثل شملهم فرق جمعهم ضعفت قوتهم فلما ر أ و ا الجيش يخرج بعد و ف ا ة النبي ب خ م س ة أ ي ا م قالوا في ه ا ل ل ه ماذا تقولون لو كان في هؤلاء ف ر ق ة وضعف كما تزعمون ما سيروا م س ت هذا الجيش وعندهم من ا ل أ م ر ما عندهم فهابت القبائل فبقيت على إ س ل ا م ه ا فتح في حياته وفتح بعد موته بنبوءاته هذا الذي أ س ع ى إ ل ي ه و أ ر ي د أ ن يعلمه كل مسلم نبوءه محمد لا ع ب ق ر ي ة محمد إ ن ه ا نبوءه و ر س ا ل ة و ت أ ي ي د وحي من السماء أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ف ه ا فوز المستغفرين استغفر الله وآشرنا أن نكمل الحديث عن الحديث أسامة بعض حتى لا نعلق ا ل أ م و ر ويكون الحديث عن توديع نبي ا ل ر ح م ة هذا العالم حديثا متواصلا لما فيه من معاني وطيب أ ح و ا ل عندما ب د أ ه مرضه صلى الله عليه وسلم والذي قبض فيه قلنا شرع يقسم بين أ ز و ا ج ه وتممها بمصالحه ام المؤمنين زينب بنت جحش حتى اذا كان يوما في بيت ام سلمه وقد ثقل به المرض وهو يسال اين انا غدا اين انا غدا يتعجل يومه الذي يكون في بيت عائشه ذلك اننا بينا بان حجره ع ا ئ ش ة لها باب مطل على م ص ل ى صلى الله عليه وسلم الى ا ل ر و ض ة الى المحراب الى المنبر ولما استشعر ازواجه رغبته بان يكون في بيت ع ا ئ ش ة ثم صارحهن ا ل فيه اذن له و ت ن ا ز ن عن هذا الدور والقسم اي ق س م ة المبيت فمرض في بيت ع ا ئ ش ة ام المؤمنين واخذ مرضه و يزيد ويثقل وهو صلى الله عليه وسلم يوصي ببعث ا س ا م ة وقد بداه المرض ل أ ر ب ع بقين من ص ف ر كما بينا اما وقد اهل ربيع الاول ومضت منه ايام وبقي الجيش منتظر ما ذ ا يكون من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايام الرحيل تدنو شيئا فشيئا وكانت اثقل ما تكون على نفوس المسلمين ارسموكم في الشمار واوسعوا لكم في الديار و ا س ر و ك م على انفسهم وبهم خ ص ا ص ة فتبوا الدار والايمان من قبل الا وانهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم الا من ولي امر اثنين منهم فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم bari seyo. من سمعها تتكلم دون ان يراها هن المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن راها تمشي م ت ر ق ب ة يخيل اليه ان الذي يمشي محمد صلى الله عليه وسلم فدخلت ف ا ط م ة وكانت اذا دخلت على النبي في حياته قام اليها فاخذ بيدها وقبل بين عينيها واجلسها على فراشه وكان اذا دخل عليها بيتها ق ا م ت اليه فقبلت يده فقبل بين ي د ي ه ب ي ن ي ه ا فاخذت بيده واجلست على فراشها دخلت ف ا ط م ة وحال النبي جماوى ه فاشار اليها ان تجلس الى يمينه فجلست على يمينه فقالت وقد مست وجه رسول الله فوجدت الحمى تتوهج وكان يوحك كما يوحك الرجلين والثلاث قال له أ ص ح ا ب ه يوما إ ن ك لتوعك يا رسول الله كما يوعك الرجلين قال أ ج ل قالوا إ ذ ن فلك اجرين يقول إ ن للموت سكرات فلما جلست ف ا ط م ة و أ ح س ت الحمى التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وا كرب ا ب ت ا قال لا كرب على أ ب ي ك بعد اليوم يا ف ا ط م ة ثم أ ش ا ر إ ل ي ه ا أ ن تدنو منه فدنت حتى كانت أ ذ ن ه ا قرب فمه صلى الله عليه وسلم فهمس في أ ذ ن ه ا ايسار رغى بكلمات فجهشت بالبكاء ثم أ ش ا ر إ ل ي ه ا ان ادني فهمس في أ ذ ن ه ا فطفقت تضحك تقول ع ا ئ ش ة وقد, وقد كنت أ ر ى أ ن لها ش أ ن ا يختلف عن النساء فما هي أ ن تبكي وتضحك في س ا ح ة و ا ح د ة و م ا س ت ط ع ن ا ان ن س أ ل ه ا ف ا ل م ق ا م ل ا ي ا ت س ع حتى اذا قضى النبي وفرغنا من د ف ن ه وجلسنا قلت هنا ش د ك ا ل ل ه يا ف ا ط م ة ماذا سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيتي ثم سارك في نفس ا ل ل ح ظ ة فضحكتي قالت اما وقد رحل ف ن ع م وحدثكم ق ا ل ادن مني ف د نوت فقال اي بني اني راشد الى ربي اليوم اولا فبكيت فاشار الي فدنوت فقال اي بني انك اول من يلحق بي من اهل بيتي فضحكت تبشر بالموت العاجل فتضحك اجل لان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر ففرحت لانها اول اهله لحوقا به وكذلك كان فلم تعش بعده الا اياما سار ف ا ط م ة فكان من شانها ما كان ثم ما زال صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ثم يفيق فكان حوله عددا من اصحابه و ا ل ب ق ي ة في المسجد يدنون من باب ح ج ر ة ح ا ئ ش ة فلما رام بهم قال هلم اكتب اليكم كتابا لن تظلوا بعده قائل رسول الله يوحى وجد ه فدعوه ويكفينا كتاب الله نسب هذا القول لعمر وبعضهم قال اجيبوا ر غ ب ة رسول الله لعله يريد ان يكتب وصيته وكثر القال والقيل فاشار اليهم قوموا عني فما انا فيه خير مما تدعونني اليه فقام الجميع عنه وتركوا اهله اي ازواجه وابنته ولم يفارقه علي فكان الزم الناس اليه فارسله في م ه م ة ثم اغمي عليه فافاق وهو يقول اجاء علي تقول حتى حتى افاق يقول سلمة غاب علي ام غاب اصبح الصباح والنبي كلما ليلة ادناه فكان أقرب الناس إليه فما زال عنده فما جاء اذا اقرب زال قبض فكان فكان أ ق ر ب ن ا عبدا ب ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ ف ا ق إ ف ا ق ة من هذه الاغماءات فقال يا ع ا ئ ش ة ما صنعت بتلك الدنانير من الذهب وكان في بيته س ب ع ة دنانير ذ ه ب ي ة قالت هي عندي يا رسول الله قال أ ح ض ر ي ه ا ف أ ح ض ر ت ه ا فوضعها في كفه وقال ما ظن محمد بربه أ ن يلقى هو في بيته هذه الدنانير خذي ف أ ن ف ق ي ه ا يا ع ا ئ ش ة قالت ف أ خ ذ ت ه ا ف أ غ م ي عليه فعدت احيطه فيفيق فيقول هل أ ن ف ق ت الدنانير أ ق و ل بعد يقول أ ن ف ق ي ه ا لا يلقى محمد ربه وفي بيته دنانير من ذهب تقول وهو الذي بحثه بالحق بحثه ما في بيتنا شيء ي أ ك ل ه ذو كبد إلا, الا نصف من قرص شعير يعني نصف الريس م ا ل خ ب ز شعير ما في بيتنا شيء فلما كانت ا ل ل ي ل ة التي قبض فيها أ ن ف ق ت الدنانير يعني مساء ا ل أ ح د ل ي ل ة الاثنين احدى عشر ربيع الاول أنفقتها فلما قال ما صنعت بتلك الدنانير يا ع ا ئ ش ة قلت انفقتها كما تحب وترضى يا رسول الله قال الحمد لله يلقى محمدا ربه وهو طيب النفس قالت فلما كان الليل قمت اسرج السراج فما وجدت فيه ق ط ر ة زيت وقد انفقنا ما عندنا فارسلت المصباح ة الى اسماء بنت وميس فقلت بالله اقطري لنا فيه شيئا من زيت فلا يوجد في بيتنا شيء قالت فاقطرت لنا فيه فاشعلنا ثم حتى اذا كان الصباح ومضى ابو بكر يصلي في الناس هذه الايام ا ل ج م ع ة والسبت والاحد وصبيحه يوم الاثنين حتى اذا كان فجر الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم أ ذ ن بلال واقام والنبي صلي كل أ و ق ا ت ه على فراشه في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة وهي تجلس إ ل ى جواره وقد رفع السرير ووضع الفراش على ا ل أ ر ض ر ا ح ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ف أ م ا أ ب و بكر في الناس فقام صلى الله عليه وسلم وقد ردت إ ل ي ه ا ل ع ا ف ي ة والنشاط ك أ ن لم يكن به شيء فقام على قدميه دون ان يعتمد على احد فوقف بباب ا ل ح ج ر ة واماط ا ل س ت ا ر ة ونظر الى اصحابه وهم يصلون فاذا وقف بهذا الباب والذي وصفت لكم في جمعتنا الماضيه ة سنة أو فريضة في الروضة اذا مصليا او محراب وقفت في صلى النبي ل ل عند عليه وسلم يكون هذا الباب على يدك من الروضة مكتوب على العمود وسلم الباب الوسرى الروضة الاول المناسق للجدار من القبلة السريف يكون يدك هذا منه مكتوب اسطوانة من من وعلى العمود الثاني أ س ط و ا ن ة الحرس ذلك أ ن هذا العمود أ ي تلك ا ل س ا ر ي ة قديما وهي من سرايا المسجد المهده من عيدان النحل ثم أ ص ب ح ت أ ه م د ة ا س م ن ت ي ة فيما بعد كان هذا العمود يوازي ر أ س السرير الذي يرقد عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما بعد سيأتي بعد الآن جعل القبر مكان الفراش إ ذ ا فهذه ا ل أ س ط و ا ن ة عند ا ل ر أ س الشريف ا ل آ ن ر ق و د ا إ ل ى يوم أ ن نبعث جميعا عند الله تعالى واستوانة الحرص عندما كانت تأتي الوفود وبرز فيه موفود غادرة أشار الصحابة على عندما تأتي فيه بسيفه وقف النبي وقف النبي ه ض ي البيت البيبي هكذا يمسكو ه ض ا ل ب ا ب من هنا ومن ها هنا وقد أ م ا ط ل س ت ا ر ة فكان في أ و ل ا ل ص ف و ف ل ي س صفوف ومعه صف يعني ي وازد ا ل إ م ا م ه في الحرب م ا ي ق و ل أ ص ح ا ب ه ا ل آ ن ل أ ن ع ا ئ ش ة ف ي ح ج ر ت ه ا لا تدري ما حل بالمسجد ح ي ن أ ش ر ق وجه ا ل حبيب صلى الله عليه وسلم على أ ص ح ا ب ه في مصلاهم ي ق و ل ا ل صحاب ة كنا في ص ل ا ة الصبح يوم الاثنين وابو بكر نصلي الناس حتى اذا اماط الستار صلى الله عليه وسلم ونظر س ل م و الينا الوقت فجر لا ا ن ا ر ة ولا شمس فهي ظ ل م ة يوجد ا س ر ج ة في المسجد على الزيت لا يكاد المار بالمسجد يبصر ما امامه قد يعثر بمصل وهو لا يرى قالوا ظلمه ة فلما الستار نماط و إلينا لنا المسجد كأنه أضاء المسجد فنكص ي رابعة ا ل ه ا ل ى ابو ل ل عليه وسلم قال ه فنكس أ بكر اي رجع من الصف من المحراب ظن ان النبي يريد الصلاه فاراد ان يرجع في الصف ليتقدم لي لي النبي فاشار اليه بيده ان اتم صلاتك قال فافتكنا ورفعنا رؤوسنا ننظر اليه وقد بدا لنا ضاحكا حتى بانت ن و ا ج د ه و هو يحمد الله ا ر آ ه ا ن نصلي قال س ج ت ن ا ن س ت ت ن في صلاتنا ف أ ش ا ر إ ل ي ن ا أ ن نثبت ثم قال ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و ما ملكت ايمانكم اللهم قد بلغت ثم أ س د ا ل س ت ا ر ة فلم نر وجهه بعدها ابدا فرغى صلاة الفجر و ر أ ى النبي قد وقف على قدميه وتكلم فسمع صوته وكان قد مضى عليه يومين لا يتكلم إ ل ا ح ش ر ة في الصدر لا يطاوعه لسانه من ن ط ق وهو يقول إ ن للموت سكرات وقد طلب أ ن يوضع ركوه من ماء و ا ل ر ك و ة وعاء من جلد قد وضع في اطارها شيء من خشب رقيق تحمل الماء كالجفنه طلب ان يوضع بين يديه ر ك و ة من ماء بارد يضع يده فيها ويمسح وجهه من الحمى ويقول ان للموت سكرات هما تزوجها فهي المسجد ام رومان ام عائشة والثانية ابنة خارجة تزوجها أبو بكر غير ام عائشة وام رومان فهي موجودة في العالية على مقربة ميل من المدينة جوار عائشة والثانية ابنة خارجة ابو عائشة العالية اتأذن في في في غير لي العالية عليك خارجة بكر على قال لا ان ابنة آت اذهب ف ن ط ل قال ف خ ر ج ابو بكر وشاه ف ي الناس ان راسه س و ل ل ل ماثل ولكنهم لم ه قد يفارقوا م ا ج د الا النفر ن اليسير م م قالت فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقد بدا ل ن ه الشمس ر وارتفعت ا فاجلسته في جراشه ووضعت ر أ س ه بين سحري ونحري والسحر هنا مجتمع اضلاع الصدر بين الستين والنحر معروف و ا ل ع ن ق فسكت الناس خوفا من عمر فارسل رجل راكب خلف ابي بكر فادركه قبل دخوله منزله فقال ارجع يا ابا بكر فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ابو بكر والضجيج في المسجد وعمر يخطب الناس ويهز السيف في يده متهددا كل من يقول ان النبي قد مات ولم يكلمه أبو بكر ابو ف ا ت ى ح ج ر ة ع ا ئ ش ة التي ف ي ه النبي صلى الله عليه وسلم ف د خ ل ف و ج د ه م س ج ن ب ب ر د ي م ن ي فكشف عن و ج ه ه ث م ا ك ب علي ه ي و ك ب ه ويبكي ث م ق ا ل بيبي ومي ما اطيبك ح ي ا وميته ام ا ا ل م و ت ة ا ل ت ي ك ت ب الله عليك فقد ميتا ه ولا أ ن ت أ ك ر م على الله من أ ن يميتك مرتين ذلك رد على ما يقول عمر في الخارج ثم غطاه وخرج فتوسط المسجد وعمر ما زال يشرع سيفه وينادي و ي ؤ د د ويرعد وهو جهوري الصوت فقال على ر س يسكت ت ك يا عمر فلم يسكت عمر فلم ق ا ل على ر س ت ك يا عمر فلم يسكت عمر فمشى أ ب و بكر إ ل ى المنبر فرقى منه د ر ج ة و ا ح د ة فحمد الله فسمع فسمعه الناس وراوه فالتفوا إ ل ي ه وتركوا عمر ي أ ذ ر قال فحمد الله واثنى عليه ثم صلى على نبيه وتشهد ثم قال أ ي ه ا الناس من كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت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 حتى ظننا انها قد نزلت الان فما منا رجل الا يتلوها فلما كسرت تلاوتها ورفع الناس بها ب اصواتهم نظرنا الى عمر وقد سقط السيف من يده ثم وقف كالذي تدور به الارض لا يدري اين يوجه وجهه ثم سقط على الارض مغشيا عليه يقول عمر